ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَجُوعٍ يَوْمَ إِذِ النَّعِمَ لِسَعِيْهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون